لاو cada la quba إنما تقول الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا صلاة وما تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير